إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء, أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان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 وَأَمْوَادُ نِقْتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْبِهِ فَتَرَبَّصُوا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 زل اللهَّهُ سَكينتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ المُؤْمنِنينَ وَأَن زَلجُنُودَ لم تَرَووهَا وَأَن زَل جُودَ لمم تَرَوهَا, لم تروها وَعذَّبََّذينَ كَفَروا وَذَلِكَ جَزَأُركَافِر